اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومالك رقنا ويا صاحب نجوانا ويا سامع شكوانا سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل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 مشايخنا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، <تصفيق> اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. ومدهم بالعمر المديد والعمل الصالح الرشيد يا حميد يا مجيد يا ذا العرش المجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من التنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى